قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه أ تبصرون